افا كيرلس فيك أ س ر ا ر كل مافكر فيها أ ح ط ا ر عشت حياتك بكل وقار و ط و ا ض ع و إ ي م ا ن جبار انت محبه وانكر ذات وسيرتك أ ج م ل ع ي ظ ا ت انت محبه وانكر ذات しずかにしずか e しず e にしずか